وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تحقنون أفمن وعدناه وع دنحسن فهو ولاقيه كممتاع له متع الحياة الدنيا كممتاع له متع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المضاد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 وَغَوَيْنَا هُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ فَا كَانُوا إِيَّنَا يَعْبُدُونَ فَقِيلَ دْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُوا الْعَذَابِ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 اَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ فَكَانَ لَهُمُ الْخَيْرُ